ستة، استمع للحوار الحوار وأعده، ثم قرأه واكتبه في دفترك صباح الخير يا أحمد صباح النور يا والدتي، أنا جوعان سأجهز الفطور يا بني، اغسل يديك ووجهك حاضر يا والدتي، أريد البيض في الفطور من فضلك البيض جاهز، هل تريد الجبن أيضا؟ لا، لا أريد الجبن وماذا تريد؟ أنا أريد الزبدة على الخبز تفضل يا بني شكراً، سلمت يداك